أداة الاستفهام متى تستخدم للسؤال عن الزمان؟ مثل متى تتفتح الأزهار؟ الإجابة سوف تكون تتفتح الأزهار في فصل الربيع زمان التفتح هنا هو فصل الربيع